بسم الله الرحمن الرحيم موقع الراسخون في العلم يقدم 15. على чисat mõttemos, t春 normal sesid ma afu. 16. Kutub saini sestis Labor الحمد لله على فضله الصلاة والسلام على أكرم رسله وأشرف خلقه وبعد نستانف دروسنا في التفسير في هذا اللقاء المبارك وقد بينا فيما مضى من لقاءات ودروس أن كل حلقة تحمل عنوانا وعنوان حلقة اليوم إن شاء الله تعالى فعل الأمر والعرب تقسم الأفعال إلى ثلاثة أقسام فعلا ماضية وفعلا مضارعة وفعل أمر والأصل في الأمر أن يمتثل المأمور فيكون الأصل في فعل الأمر الوزوب لكن فعل الأمر قد يخرج من كونه واجبا إلى أغراض أخر وهذا هو الذي سنعنى به في درسنا المبارك هذا إن شاء الله العرب قبل أن أبدأ بهذا لهم طرائق في الأمر أكثرها فعل الأمر نفسه لكن قد أحيانا يأتي الأمر على هيئة جملة خبرية كقول الله جل وعلا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين فإن بعض أهل العلم يرى أن هذه الجملة الخبرية يراد بها الطلب وقد يأتي فعل الأمر على هيئة المصدر النائب عن فعله كقول الله جل وعلا فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فالمعنى فضرب الرقاب فضرب مصدر نابع عن فعله لكننا قلنا أن فعل الأمر قد يخرج عن غرضه الأصلي إلى أغراض أخر هي التي سنتدرسها إن شاء الله تعالى فيما نحن به يأتي فعل الأمر ويراد به الإباحة ولا يراد به الأمر يراد به ماذا؟ الإباحة ولا يراد به الأمر مثله أو مثاله قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا أمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا يا أيها الذين آمنوا هذا نداء كرامة لا تحل شعائر الله المراد به الدين كله لكن هنا على وجه الخصوص ما يتعلق بمناسك الحج ما يتعلق بمناسك الحج بدليل ما بعدها وإلا شعائر الله الأصل أنه كل ما شرعه الله فهو شعيره لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام والشهر الحرام الأشهر الحرم أربعة ثلاثة سرد ذو القعدة وذو الحجة ومحرم وواحد فرد وهو رجب فقول الله جل وعلا لا تحل شائر الله ولا الشهر الحرام وإن كان الشهر الحرام أربع كما بينا إلا أنه ينصرف هنا إلى القعدة وذو الحجة لأن الحجة يكون فيهما أما محرم ورجب فلا, حجة فلا حج فيهما فيعرف أن, الخاصة أن هذا عام أريد به الخاص تقريبا من هذا الباب ولا الشهر الحرام ولا الهدي والهدي ما يتقرب به من النعم إلى الحرم ما يتقرب به من النعم إلى الحرم ويكون واجبا ويكون مسنونا يكون واجبا في حال أن يكون الحاج قارنا أو متمتع ويكون مسنونا في غير ذلك ويأت��zet إذا أراد أن يقدم هديا للحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد القلائد جمعوا قلادة وهي ما تضعه المرأة للزينة على عنقها والمراد به هنا ليس ما تضعه المرأة على عنقها إنما ما يوضع على الإبل وما تشعر به الدواب بهيمة الأنعام التي تساق إلى الحرم فيعلم أنها هدي فلا يتعرض لها أحد ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام آمين جمع لكلمة آم أي قاصد أي الحجاج والمؤتمرون ومن يريد الحج لا يتعرض لهم أحد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا ثم قال الله وإذا لما يستقبل من الزمان حللتم من الإحرام فاصطادوا هذا موضع الشاهد فاصطادوا فعل ماذا أجيبوا فعل أمر لكن لا يراد به أن الصيد واجب إنما يراد به يعود الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر. يعود الحكم إلى ما كان عليه قبل قبل الحضر فالإنسان إذا تلبس بالإحرام منع من الصيد ويمنع من الصيد وهو داخل الحرم حتى لو يكون محرم لكنه إذا فارق الحرم وهو محل وهو قد حل من إحرامه جاز له أن يصطاد فيعود الحكم إلى ما كان عليه يعود الحكم إلى ما كان عليه إذن قول الله جل وعلا فاصطادوا هذا فعل أمر ما المراد به الإباحة, المراد به؟ الإباحة قد يكون فعل الأمر يراد به الإكرام يراد به الإكرام قال الله عز وجل إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها أي الجنات بسلام آمنين فادخلوها فعل أمر قاطع لا خلاف أنه فعل أمر لكنه فعل أمر يراد به الإكرام يراد به الإكرام معنى قول الله جل وعلا أدخلوها بسلام آمنين أي بسلام من الآثات وأمن من المخافات بسلام من الآفات من يكتبون وأمن من المخافات وينضوي تحته ويسلم بعضهم على بعض وقبل ذلك تسلم عليهم من الملائكة وقبل ذلك تسلم عليهم الملائكة ويختم لهم سلام قولا من من رب رحيم ويختم لهم سلام قولا من من رب رحيم إذن الفعل أدخلوها فعل أمر قطع لكن ما المراد به الإكرام ما المراد به الإكرام يأتي على حال أخرى الله جل وعلا قال إن شجرة الزقوم طعام أثي وشجرة الزقوم الشجرة المذمومة التي ذمها الله الله يقول والشجرة الملعونة في القرآن ولا يوجد في القرآن شجرة ملعونة بمعنى لعن الله الشجرة لكن ملعون هنا بمعنى مذمومة بدليل الواقع بدليل الواقع ملعون هنا بمعنى مذمومة أين مذمومة في قول الله إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهر يغلي في البطون كغليل حميم إلى أن قال ذق إنك أنت العزيز الكريم ذق هذا فعل أمر لكن لا يراد به الوجوب ولا يراد به الإكرام يراد به ضد الإكرام وهو الهانة بدليل أن الله قال قبلها إن شجرة الزقوم طعام طعام الأثيم والأثيم لا يكرم بل يهان وقد قيل ان أبا جهل كان يقول أنا أعز أهل هذا الواجه فبالشيء الذي أنت قلته تعذب لأنك كان لأنه كان دعوة على غير حج على غير برهان فقال الله جل وعلا ذق إنك أنت العزيز الكريم فقوله إنك أنت العزيز الكريم قرينا على أن الفعل ذق وهو فعل أمر مبني على السكون يراد به هنا الإهانة والعرب جرى على نسق كلامها في أساليب حديثها أنهم يأتون بالقول ظاهره المدح وباطنه الذنب يسمى تهكم يسمى إهانة يسمى غير ذلك في شعرهم مثلا تسمعون بجرير والفرزدق شاعران أمويان كبيران الجرير كان له راوية يروي شعره اسمه مربع. اسمه ماذا مربع مربع هذا تعرض للفرصدق والفرصدق خصم من خصم جريء فجاء الجريء جاء مربع فدفع بيده والد الفرصدق فسقط فالفرصدق اصابته غفله فقال لي مربع ان مات ابي سوعاقبك ساقتلك إن, ان مات ابي والاسلوب ضعف إن مات أبي سأقتلك فبلغ جريرا ما قاله الفرزدق فقال بيته الشهير زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا أبشر بطول سلامة يا مربع فقوله أبشر فعل أمر لكنه يريد به التهكم من من من الفرزدق أبشر بطول سلامة يا مربع يعني إن هذا هددك أنك سيقتلك ستعيش لأن هذا أضعف من أن, من أن يقتلك فالعرب لها في أساليب كلامها مثل هذا قال الحطية يهجز بن قان بن بدر قال دعي المكارم لا ترحل بغيتها وقعد فإنك أنت الطاعم الكاس. فالذي يعني بادي الرأي لا يفقه العربية يحسب أنه يمدح وهو يذنبه يقول أنت المكارم التي يتنافس فيها أشداء الرجال ليس لا كسبيل إليها لكن أقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي يعني يأتيك طعامك يأتيك كسوتك يشباهه, بمن؟ يشباهه بالنساء لأن الذي يخدم ولا يسعى في المعالي هم النساء وليس, وليس الرجال وكان عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه عليما بصنعة العرض. لكنه لا يحب إثارة النعرات فعندما يأتيه أحد يشتكيه يخرج بالموضوع يعني لا يوافق عليه كان هناك شاعر اسمه النجاشي هجى قوم كرام جدا اسمهم بني العجلان فسبهم النجاشي فشكوه إلى عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إنه يقول وما سمي العجلان إلا لقولهم خذ القعب واحلب أيها العبد واعجلي قال رضي الله عنه سيد القوم خادمه قالوا يا أمير المؤمنين إنه يقول قبيلة لا يغضرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي هو أراد أن يقول أنهم ضعفاء قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردري قال عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه ليت آل الخطاب كانوا كذلك ليت آل الخطاب كانوا كذلك قالوا يا أمير المؤمنين إنه يقول ولا يردون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل من يعني لا يأتون الماء إلا وقد خرج الناس قال هذا أشرح للصدر وأبعد للزحام وأملأ للإناء أفضل لكم كل ما قالوا شيء هو يريد أن يخرج عن جاءوا من أجله المقصود هذا نسق للعرب في كلامها نعود للقرآن ذوق إنك أنت العزيز الكريم قلنا لماذا للإهانة وادخلوا بسلام آمنين قلنا للإكرام وإذا حللتم فاصطادوا قلنا للإباح قال الله جل وعلا يخاطب من تخلف من المسلمين في غزوة أحد لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا قال الله قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين هذا فئة أمر فادرأوا لكن ما المراد به التعجيز المراد به التعجيز إن أحدا لا يقدر على أن يدرى عن نفسه الموت فهذا فعل الأمر, الأمر خرج, عن... خرج عن نطاقه خرج عن نطاقه وأورد به ماذا أورد به التعجيز قول الله جل وعلا في بصلة مثلا اعملوا ما شئتم هذا فعل أمر لكن لا يوجد عاقل يقرأ القرآن ويقول إن الله يقول اعملوا ما شئتم هذا فعل أمر يراد به التهديد والوعيد, التهديد والوعيد إذن من هذه الأمثلة التي سقناها يفهم أن العلم بالعربية يعين على تدبر القرآن العلم بلؤة العرب بلاغة ونحوا وصرفا واطلاعا أدبيا يعين المرق على أن يفقى عن الله جل وعلا كلامه ويكون أقدر على أن ينهل من القرآن ويقتبس من سناه ويأخذ من من ضيائه ذكرنا فعل الأمر وذكرنا أمثلة عليه لكن يبقى الأصل بفعل الأمر الوجوب قال الله جل وعلا وأقيم الصلاة هنا لا توجد قرينا تصرف فعل الأمر عن ظاهره فأصبحت قامة الصلاة واجبة ويدل عليه أنه ركن حديث ابن عمر وكذلك قول الله جل وعلا وقت الزكاة يدل على أنه واجب أما غير ذلك فإنه ينظر إلى فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للآية كما مر معنا في قول الله تبارك وتعالى فليس عليكم جناح أن تخصون من الصلاق إن النبي عليه الصلاة والسلام بينها بأن صدق الله جل وعلا بها على عباده كما يقال هذا في القرآن يقال هذا في سنته صلوات الله وسلامه عليه فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان أفصح العرب وقد قال أنا أفصح العرب بيد أني من, من قريش واستردع صلى الله عليه وسلم في بني سعد ففقه لغة العرب يعين المرأة المؤمنة على فهم كلام الله وعلى فقه سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والفصاحة والبلاغة شيء من الله يؤتيه الله جل وعلا من يشاء إلا أن العرب عرفت أقواما عرفوا بالفصاحة والبلاغة إما لتوخيهم مواطن ذكروا فيها كلمات خلدتهم كما ينقل عن زياد بن أبيه أنه لما حصلت الفتن في زمنه صعد المنبر يقولون إنه لم يحمد الله ولم يثني عليه ولم يصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام فإنما قال أما بعد فإن الجهالة الجهلاء والضلالة العمياء وأخذ يتم خطبته فسميت أدبيا هذه الخطبة بالخطبة البتراء أبتر بمعنى منقطع فخطبة بتراء لأنه لم يستفتحها بحمد الله والثناي عليه وينسبون وربما مر معنا هذا كثيرا إلى واصل ابن عطاء زعيم المعتزلة كان فيه لثغة في حرف الراء فإذا نطق بالراء تظهر القبيحة على على لسانه فكان من علمه بمرادفات اللغة وسعة الطلاه على المفردات يأتي بالخطبة كاملة ويتجنب أي كلمة فيها حرف, الراء حر فيها حرف الراء ولا يدري من يسمعه أنه لم يقل كلمة ليس فيها حرف الراء حتى لا تظهر لثغته في خطبته قال الحمد لله القديم بلا ابتداء الباقي بلا انتهاء في خطبة طويلة تقرأها تتعجب من مشاهير أهل من مشاهير أهل السنة من الفصاحة محمد بن الحسن الشيباني صاحب من صاحب أبي حنيفة فكان يروى عن الشافعي قال إن القرآن يظهر أنه نزل على لغة من؟ محمد بن الحسن كان محمد بن الحسن فصيحا جدا بليغا وإذا تكلم يذهل سامح لما أتاه الله جل وعلا من البلاغة ومنهم عمر بن العاص رضي الله عنه هو صحابي شهير ولهذا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يرى البحر قط فلما استأذنه الصحابة في أن يغزوا في البحر كان عمر وريعا وقد قلنا في دروس عدة الفيصل بين زيد وعمر الورع فكان عمر يخشى على المسلمين فأحب أن يعرف ما البحر فقال عمر بن العاص صف لي البحر فوصفه وصفا بليغا جعل عمر يقول وهو عمر لم يرى البحر والله لا يسألني الله أنني حملت عليه مسلم ولم يقبل أن يغزو المسلمون عن طريق البحر كل ذلك لبلاغة عمر بن العاص في حتى أن عمر بن العاص تكلم مرة ثم تكلم رجل غير بريغ فقال عمر بن الخطاب سبحان الله خالق الاثنين واحد يعني من جعل هذا عييا هو الذي جعل هذا فصيحا هو الذي جعل هذا فصيحا لكن وهذا من أعظم ما ينبغي على المسلم أن يرعاه إذا أتاك الله نعمة أيا كانت ولن يخلو أحد من نعمة ظاهرة فيه عرفها أو جهلها لا تبطر بها وتظنن يوما من الدهر أنها من عندك إن بقاءها مرهون بأمرين علمك أنها من عند الله وشكرك لله والآخر أن تبطر بها وإلا حق على الله ما شيء من الدنيا إلا إلا وضعه ما شيء من الدنيا إلا, إلا وضعه والنبي عليه الصلاة والسلام كما مر معكم كثيرا في السير كان له ناقة فجاء عربي على قعود فسبقه فشق ذلك على الصحابة فقال عليه الصلاة والسلام إنه حق على الله قال لا ارتفع شيء من الدنيا إلا وضعه وأنت لو قلبت بصرك في كثير من من حولك من من دنا ونأ من عظم أو من حقر ستعلم كيف تجري أقدار الله جل وعلا على, على عباده والإنسان يسأل الله جل وعلا أن يعينه على شكر النعمة وإذا تكلم عنها أو تحدث بها فلا ينبغي أن ينسبها إلا إلى, من إلى الله حتى يكون ذلك مرهونا ببقاء ببقائها وإن الله جل وعلا أورث كثيرا من خلقه نعم لكن مما يجعل العبد تبقى النعمة التي آتاه الله جل وعلا إياها ألا يظلم لأن الظلم عياذا بالله يعجل الله جل وعلا به غالبا على الظالم فينكل به فيرى حاله قبل أن يموت يعني يرى وضاعته قبل أن, أن يموت فليتجنب كل أحد منا أن يظلم أحد قد لا تظلم أنت بدينار أو درهم أو سيف أو سجن أو معتقل لا تملك هذا ومن العصم أن لا تقدر لكن قد تظلم بكلمة أو كلمة تكتب فيتنقلها الناس عنك الثاني بعد الأول والآخر بعد الثاني وكوة صاحبها من قلت هذه لا يستحقها فكلما دونها أحد ونشرها زادت وزرا عليك والعاقل يتبرى إلى الله أن يظلم مؤمنا كائنا من, من كان وقد أنا أختم يقول شيخنا الأمين الشنقيقي إن الله لا يثيب على لعن إبليس إن الله لا يثيب على لعن من؟ على لعن إبليس فبالله من هذا الذي يحمل نفسه أن يبعن أحدا من المؤمنين مع أن إبليس مستحق للنعنة هذا هو العلم عند الله رحمة الله وإياكم وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين الله Lõu la, eita, uho, sijan, mu topondi, on kell